أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعنبه وطبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاع لكم ولانعامكم فإذا جاءت الصا وما يفر المرء من اخيه وامه وابه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ايد ين شان يغني وجوه يوم اذ مذمره ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها قبر ترهقها قترا أولائك هم الكفرة الفج